فَمَن يُنْقَذُ فِى النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِى آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ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 غَائِد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الشاه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضأ إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شغكائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل أنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من وإن مسه الشر فيعوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلا ننبئ الذين كفروا بما أملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أن أمن الإنسان أعرض و بجانبه، وإذا مسه الشر فذود آئن عليه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به؟ من أضل من من هو في شقاق بعيد؟